ق سَوْفَ أَسْتَغفِرُ لَكُمُ رَبّ إِهُ هو الغُفُور الرَّحيِيم فَلََّا دَقَلوا عَ يُوسُ فَأَوى إلَيْهِ أَبَ وَيْهِ وَقَالَدُ قُلُ مِصَْئ شَ اللهَّهُ آمِنين وَرَفَع أَبَ وَيْهِ عَى العْشِ وَخُرُّ لَ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 الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين